This new life. عليه والله والذي قد والذي اخرج المرأة فَجَاءَ الَّذِينَ مُسَاءَئَ Merci. يا حماد امره الله الله الله بسم الله الرحمن ما Oh, oh, oh, oh mm <laughs> kaç الذي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Hold it. وذكر اسم ربي فصلى بل تسيرون حياة الدنيا. وَالْعَالَمُ بل تؤثر من الحياة الدنيا والآخرة تخير وأبقى إن زازا لفر وخفر